يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا من البيت الحرام يبتغون يبتغون فضلا من ربهم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 فتَََّ مُصَعيدًا طَيبَ فَمْسَح بوجوهِكُمْ وَأَيدكُمْ مِنه مَا يريدوا اللهَّهُ لِيَجَعل عَلَكُمْ مِنْ حَمجُ وَلَك يريد لطَهيكُمْ وَلوتَّ نِعمَتَهُ عَلَيكُمْ وَلتَّ نِعْمَتَهُ عَلَيكُمْ علكُم تَشكُرون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 وقال الله إني معكم لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسولي وعذرتهم وعذرتهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لا كفيرا عنكم سيئاتكم ولا جنات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 وَجَعَلَكُم مُلُوكَ وَأَتَكُم مَا لَمْ يُؤَدِّ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ إِيَاء قَوْمِ دُخُولِ الْأَرْضِ الْمُقَدِّسَةِ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّ وَلَا تَرْتَدُ عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُ خَاسِرِينَ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 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَانَ كَالًا مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ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 وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِثْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّه شَيْءٌ أُولَاءَكَ الَّذِينَ لَم يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُم فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُم فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلْسُّحْتِ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 فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شذعه ومنها جا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 الله وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ واحذرهم, وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ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 الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا ما من يرتدّمكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم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 ذلك بأنهم قوم لا يعطلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أكبرون إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون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 تَرَا كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ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 يا أيها الذين آمنوا لا تحذمو طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَكُلُوا مِنَّا رَزَقَكُمُ رزقكم الله حلالا طيبا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 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشيطان.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 إذا متقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وأمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا الله بشيء من الصيد تناله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 فإن عثر على أنهما استحقا إفمام فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما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 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُنِي وَأُمِّي إِلَهِينِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ